سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم ومرضوا المرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يكاورونك فيها إلا قليلا ما العونين أينما تقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ سُنَّةَ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَشَاءُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاءِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا الساعة تكون قريباً وما يدرك لعل الساعة تكون قريبا إن الله نعمة الكافرين وأعد لهم سعي. كومرا انا فاضلون السمينا ربنااتهم ضعفين من العذاب ربنااتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا يا وكان عند الله وجهها يا, يا ايها الذين امنوا اتقوا الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقول يصلح لكم معنالكم ويضفر لكم ذنوبكم وما يطيل الله عرسو له فقد فاز فو